بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتد به ده لباسك دنيه كاركاني خوش يستيق وايت بارو تعالى أوانيك وا خوش يستير رأي شيء بضلي عبد خالي أو باسي مطالعة القلب لأسمائه وصفاته مشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئها فمن عرف الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وأفعال أحبه لا محالة دعا وإلى درس يا باسي أومان كدثمان أقلتما شاي أوتشا كان بكي كا Our father thought he would have stayed with us, He would have wanted everyone who he would offer Yemen. I would've encouraged that alleys want tooso be happy Ever 0221 today, let someone out the chains that I am justroad morning God said of his derechos. Oh my god they are being aופad by myself Another thing I said is in this case مطعمي كر عادي خيو أو لا دكان كاتيك في غمر صلى الله عليه وآله وسلم لطائف بردباران كراوليد راو عزاب راو هاتة وبومكة يعني لبدري أنكذ إجذتي كنت شو الطائف لبدر عوب كذ لبدري أنكذ بقصيال نكذ كهاتة وبيتها وبومكة مكية كان يشنيع يشبيته بناهمك وانتوا تعزنا بيتوا مكة. مكة بيتوا شننا بيتو بيتو بيتو خوشا كابلاء كافرنا كافر ناي مطعم يكول عادي بخوي أولادكاني بزيان ببيغمراتوس كافريش بول هسنتشون دروا إشار بيغمر يعني ناسهم وتيان نابكز دس كادي بكا وتيان أول الجرح حماية ما بيتوبو مكة ما كافر بو بيغمر يخاصة لله علي وسلم اميل برت شاو جن أو كاتيك تشوب هو مدينة الهجرة تيجدو شر بدل رياو اللي كافران حفتها كز كوت دستي مطعم بما يا ما دستي یعنی اما نمونه‌ی بقیه نامه‌ها باید اگر تنانت کافر کیش تاکاله جلاب که تو لبرتای راغری نگله بر اوی کفر که ایت خوازه، تاکال کیکر دو برانبری توش موقع ده به برانبری. ای اگر اوکسی تاکال لگل آکا کسی چی زور بر رز و با حرمت و رکوبه کو با غمر تاکال جلاب که الله علیه و لکانت که خویتند پال کو چاقو هل بزرگی خواهیم چقدر شلگلاب که دوست نشته پالیک، آو اخلاق جوانی آو هیبو لگل آو چاقی که لگل دکه، باشه اگر خوایت علابه کعبه حاتیک به هر نقصانه حتی به غمارانش کمکوریان هر الله علیه وسلم باشی خوای که دعایی خوشبند لخوای که. المهم بس خوي جوا رأى خاوني أسماء وصفات الزوزور كامل وجانو ريكوبيكا ورأى وتأكد لجوابك. كوا تتو ولا الصف... أسماء وصفات كاني دراسبك. ورصفات كاني خوا دراسبك. عليه مطالعة القلب لأسمائي وصفاتي. بيستي ما بروين كتاب عقيدة بكينوا بزاني خوا شنابي شن هي شن صفة صفة كاني كبويمي باسك ده طبعاً نا وصفات الزوزور ولكن اول شيء يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن تعالى ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون رحمته واتخوان رحمته ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان الرحمن يقولون ان آبیت هوی کتو خوش دبی عنا دیارس کردین یا او اسم وصفتان را او را یکی تو که خواهی تعالات زور زاو پوش بیه کازانی خواه کریم خواه تعالا واسع خواه تعالالنا وکانی کتو دراسی اکی اوی کتو هدایت ایا اوی عبد کانی خواه خوش بیه ها اسم و وصفاتی است مجازی اونیا بلند باسیان کنیا گیان ولكن رجس شاردين بوا اسم وصفة خوائت تعالى أو راعك محبتي هذا الباب إنما يدخل منه إليه خواص عبادي وأوليائي. والله ما قدار بأم درجات هم وكسليناش التجور إلا خندواران وأواني كتاج بدمند بخوائت علا واولياء الله تعالى لدرجه ولاتي عن غوريه وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم اما ان نبي لنا نرجو ان يزور بي عوام لمن ولا يشبع من معرفه احد منهم كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبه وظماء هركات اسم صفته دراسه كحذاك اسم صفته تشتر دي خيتعلا دراسه كلي كرنابي جالف فإذا الضمة داعي لإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرض القلوب واقبث يا نقصا وبعد من كل خير أجربيت أمد وشتبكون بعليك يعني شاك كردن لقلته يا كسك شاكر لقل كاو وأيش اسم صفاتك زور وزور وجان ورئك كمالها به والله أو كسي أي خوجنا به الله اوی اوی خوش نیست اوی او کسی خوش نیست که آدبو صفاتی داره. حتی اهل بشر کانه. اگر یکی تو شاگری لقاب کار، خوانی اخلاق که یک جوان بیار تو بلای ولای خوش هر خوشم نیست خلق شو بیارن. لب خوان انسانی لعیمی، بخوان انسانی بلصفتی، بخوان انسانی ک خرابی. هرکه تو تو مشاغل و مشاغلی لقاب کاری که شلی خوشم نیست. اگر او خوابه جللا و يا فرمي خويا تعالى اجر به بفضل خويا بخشه برحمته وبنعمه خويا بخشه اگر ما انعجبك او عقاب دوشتك يعني الظلم لاخوانا بني ابد ولا يظلم ربك احد لا عبد كان بقى قدار بن هر مصيبتك هرشتيك تعالى رحمتي تعالى بوكسا يا عدل خوي تعالى بوكسة ظلمي لنا كردو حكمتي ويا عذابي بعث سبي غمران بنا حين شيء لك عتك مثلاً توشى أوهام وعذاب وأزاريق ومكاني على بونته وكتونيا هو خويه درجان برسكته حكمتي تعالى هو أو كسا تأقيب كاته أو كسا أنا تأقيب كاته أبي غمرك يتأقيب كاته أو خلك تعالى يا. يعني إيش كاني هتسيق لنا بونوريا الرؤيا هموي بحكمته هموي بعلمه هموي بزنيار يا هموي برحمته بعدله ظلم يجنابي نتواه وشارخ وما من خويت على زور لو غورتك ظلمتك دله شاعرك امشي علي وتواه ما العباد علي حق واجب هيج ابدي اغلسر خوا حقي نيا باهله تومله خوا ابو خاطري بيغمر ابو شو كاس خاطري لسن خوانيه ها زل برسيار مالكري على بتي دعوكاي ألاك الله كابرا الله خواه بوخاتري بيا غمرانو بيا تسكن ألاك غلطة أو خسر غلطة خواي تعالى القرآن ناله بله بوخاتري الأسماء الحسنا فدعو بيا زماه اللي قا الله نا يعني حق كسر حق إلى سرخواها يمبلن ها كاس حقي واجبي لس الخوايا بيا بسال الله وسلم نخير ويا عبدا ها مو من تاور رحمة من شبلن حق ما لس الخوايا خواي حق لس الأمين كأنت غلطة خوايا بوخاطري جاي بيا غم صوص بوخاطري جاي فلان وفلان وفلان فلان بع كان دعوة لخواه مكا بالكوب يعني خوا جورة عبد هم تاني الله الخوا ده خوا بيخاطر يخود تا لو جورة ربي جاله هيج هيج عبدك لا سر خوا كلا ولا سعى لديه ضايعو نخير وهيج عملك صالح لا خوا بالزنابة لا خوا هم ظلمناك إن جاله فبعدله أو نعم فبفضله وهو الكريم الواسع اغر او انا عذاب بدري او اخواب عدالتي خو عذابها عدالتي خويا اجر نعيم بهشتو نعمتها بسره باباريني او بتشيا وانا مستحق او ابو بفضل خويتي كاتئ ما هر هم من لدوش تاسرين عالم لمبونه وريا لجير عدل اخوياين لجل, لجل فضل اخوياين عدل وفضل امدو انا زور ورد ببنولي امدو كلمه يا هر شيابك هاد العقوبات عدلا حکمتی تیاره هدیه کیش بکار لطع کل جملات با فضل خویتی چون هیچ عملگنا توانی بگات آوی تو رزامانی خواه تعلب ده هیچ دین باس مگود من عادی بزنم کی توانی هستی با شکری خواه کی توانی هستی با جمادنی نعمت کنی خواه که بهش یک دیاته حتی هت آبی می‌وکنیش بگن نبند، هی نی بهش دوام نیا، موسم نیا همکاتی که او بگنیش نبی، آیی دنیا بگن نبی، خویت علی القرار بسی آیی بزرگال بگن نبی، ما این غیری آسی، بگن نبی، خوشی کانی دنیا نبرت او یه ربرت او، لی رب مردنیا لیو مردنیا، لی رب ل تاکید نواهای و شبه بترسی لی تاکید نوا نما، برتریه کی بیکه، چیه خویب خو، چیه لبرگی آیا؟ اوجي انا بردوام لا سالو همشي وابينين ورضا مدي تعالى هذه تعملك بارتقاء تعملك شا شورو شطرس عليك اتاني بالله يا ابو بران بربويا قات الثمنك فضل اخويا نگيشكتو بالام بو عملشنا بنار يا قدار نبي بالله معنى واياك خوي تعالى بعملني يا كيف تعملون بويا هنا وبدو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 ما گربوانه بیا که خود شکری خودت کرد و آن که الحمد لله یکی که لکورآن رو بخود الحمد لله رب العالمين که الحمد لله الذي نزل على عبد الكتاب نزل على العدي الكتاب هر و هر آیه حمد و سرای خویه که خواهی تبارت علی خواهیم هم دیتوان کنی الحمد لله یکی که دو کرد جم اسم صفتنا ولو أمي السجقين يا بن بكورتي ألين أبي عاجاداربي إنما تظهر, تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفات بإثباتي أولاً أبي عاجاداربي هل اسم صفاتك دا أخوة يا غمس الله صلّى الله عليه وسلّم دعينا أبو أخوة لبيت اجذابني بلاج بلاج بس كسي ترد تدخل يوم خزيبك نبيتو اسم صفة أبو أخوة دابني شو كام إجنازني لا ولا سنة صحيح وتي أمنا يا الله يهونا يا اما صفته اخوا اما صفته اخوا توال بودنيش تجزافه بك كواتي كم تعالى هيناي اما صفته أما ما يسبق توجمل بلا اما اثباتك بلا بلاوى كيف توناي زاني, زاني ومعرفته ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثا نابع او اسم صفته لنا ولكن يجب ان عن هناك اشياء اخرى لانه يكون هناك اشياء اخرى لا يكون هناك اشياء اخرى لا يكون هناك اشياء اخرى لا يكون هناك اشياء اخرى لا يكون هناك اشياء لا يكون هناك اشياء اخرى لا يكون هناك اشياء اخرى لا يكون هناك دولسه خو با قوت یک با وجودت که همو سوتکان بی بیستی سرجاد بی بیستی حیوان عادی ما له ماسیه هم مشتکان هم ملائکه جن ی حیوان عادی ساری تاریخ هشتگ مشتگ مشکلیه بس لچانا کی تو دبره تو مقداری کی تایبتی لبستن دراوته او اندی که حزم کی باشترین بلگا ور چهار کس لبردم تا حساب کلی بس کا کی چکان چناگم ها یکسه یعنی دو کس بیت بردم دایشت الک یک یک ور قوم لا تعلم استجابة أبوهم وتابعهم. يكسر ضعف في خوده رخي. مصواوانيه. كاتب يستنكر فرقه. بيني نكانيش. تو بير بير كارو. ترى حدوده. دوايا وديوارنا ببيني. خوي جورها مشينا جابيني. من السماء وعذ البحر وبرها مشتك. حدش سديلا نو عرضي. يا معاكش تيجي وقودنا كنسيج وآلنا أو كوني خوي تعالى. أو هم ملايكة ببيني. أو هم جنات. أو هم لهم بير بير <tals> این جله ترسی، و شر هیاب بقایت او، و خویت علی القرآن فرمی چی، فرمی، اوکسانی ای او این پرسنی و بخشی آن کن، حالا شر عبد نوکیه او خوک کس نتونه، نتون کس درست کن، آتون کس درست کن، داور حمود دنیا کوب کار با یک میشه درست ک، یک دن کمیش ک قیمت این لایه ما، دباع درستی ک، خویت علی آوای ک درست دکادا بپرسی و نا گوی درو اسکرا و تو درو اسکرا و درو اسکرا و درو اسکرا به درو اسکرا که خو به پرسته لمر او جب تن بو هم او که سنه و به کشته تام پیلن غیر فرمانگان خو بل توشتک درو اسکرد خو گور او فرمان را که رد یار بینو ادی وره خود بنا سببشر تو هیچ درو اسکرد تا تام بل تو خوایت او به مقصد گم خالق د به پرسته مقصد کری رین ما ی کانی بخره سرچاو نجم مخلوق مخلوق بها مخلق بالبرسلط لبره اوهم صفته اسمي هي تبسبي لي بكيتو بس هل عنده بالله سبحان الله ما اعظمك اخواتا جوري او العقل يماني بو يمانه من باسكت عشان اهل بدع لا اشار يكانوا لما تريد يكانوا لا اوانهم ين او اسم صفتان خويته بارت علا تشي ليكان يعني الله نيتي هي لا جهم يكان كسانك غندانو ناب بس الله ناهو كان صفة كان هي تجنيه كان بس اسمه كان دانيان وصفته كان على لابن لا شعري كان حو صفة بدر باقي كده مينفلك كان استأم صفتين ما رمضان أباسي محبه على لا لاي شعري كان نابي توبلي خوش على خوش ويسى خوته على خوته على عبدك يخوجي نابي وابلي الله غلطة أيش راسه الله خير بتوها يعني. مسئله خوشی استی رق لبناونی او هلا بشره علا خوای نیا جواب امانت چوند دیت او جواب امانت پیان علا این بو تو اوصیفتت شو بهان و صفتی مخلوق کان او خوایت علا ذاته که فرق منزور علا کلبا دتوش فرق بکل او اسم صفت بله بل خو او اسم صفتانه هی بز نه زنیشونه اسم و صفات خویت بر رو تعلق کیفیت اکی کیفیت اکی چونه چونی اکی لعنت خود برادرها ولی نه سالم هر آمدیم اسم صفات چی دانم از ایمانم پیه بز نه دانم چونه بونمون استقبال وانی بگین بشه چیتر ل خاله چیتر ل خاله گر باسی ات خواری خویت علاقه تو نبی و کو بشریت به تعقلت چون ل شاخص و شخصیت خواری علا بینای کوکسی گیت خوار نبی اما به تعقلت اثبات يكما ظالم كخوت على دته بس نا ظالم شلون شلون يتكان لابا شبي اخو ما انهر نبي نيوا نا ظالم اخوات شلون ذاتي شلون صفاتي شلون ناظري بس بي بلا رواه تشكو خو قوي داينه جل وعلا جاله هل عبدك بيه برو كمال بالرواه بمدو نقطيه يا براستيكي بمدو قوتي قوتي علم قوتي خشويستي علم باخوها به خشويستي خواته بمدو نقطة يا. او كسا أو كساء أو كسخوي كاملك برو كمال باشترين علم علم بخوي تعالى وباشترين خوشويستيش خوش خوشويستي خوش خوي تعالى. إيش خوشويستي يا جورتر لا خوشويستي كيو؟ خوش كان لبر دمي جورئي خوي عظيمة. خد بكم بزاني. ام نقطة زور, زور دلیل هیچ چیز لای خواه اون دخواش از نیا لواي عبدا که خوبش کنی تو يعني تكبر نکر. كه تكبرت كه آشتي لبرتاي تعالى قدرم. لبرتاي خوا شيطان باش نمونه. آو شيطان عبادتي خواه كه حم وصريه. بوی كه تكبرش برطاو. آبا و استكبر و كان من الكافرين. ناربي تو نكبي خواي. هر ذليل بن اقربته ما عصيش ما انها بابران والله اخواي با؟ دايك من ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين نكرم من هلكه من باشترنيه بسنيه من وجهك وعرق خوفك يا خوش بسنيه نخير وانيا وما با لو تبرز مبا وتكبر مبا الدين سيري لكنك تجد ان تتعامل مع المسلمين بانك تجد ان تتعامل مع المسلمين بانك تجد ان لبازار کر کنه ولولا ولنازانی خواهی و پیامبر تو. و الله که که بزنی اکنون بزنی بزنی بزنی وامله. لدین سری سرخ خود که. لد دنیاش سری خار خود که. امر و هردو چی عکس میاد. لد دنیا. که کفران آویه. آبیام نیجوم هدیه. آو او. آو نعماریه او. میشه بیام بیه. نوالابون علی کعبه کریتی و قربسر پارکشینی دفن که. نوالابون علی کعبه نخوش او نیتی و کریتیش لا ل لما كا جوش يجناخوا مثلاً جو سيري هناك سيري أبوك ينجادوا أيش جا خوشت عند نواب مشيوا عزانا لا يا خواد زور زور بشر يسته تسليمونة بخوائت على وهرك سق اجر أوهاب خوائت باروت على كم كوريكاني بركاته بس ما كل درس كان كاني عبادتكاني كيف شيء إش عبادة كائن ديني جناح هي وشكاوته بس هذا غريه هذا غريه هذا بارته كم يا ليه أخواني قولت له ألي أمريكا خويش أشيانيته أمريكا دلش كاو أمريكا أبارته وغريف في المسك يعني ما ب ب براي ما أنا ونيا يعني متك متكبر ما بع. ألا القلوب إلى الله خوشاويشترين دلوقلا يا خوات تعالى أوي قلب قد تمكنت من هذه الكسرة وملكته هذه لله أجر بيته أوخش كان زليليا لله كعب لا يفزر خوشاويسته جاله أم زليليا أنواعها إسا نوع كاني بعزة كايجل الله کس عبد السيد یک به خو سید کی ذلیل کا دوای او کس اک تاوان بار به لبردستی سید کی گناہ چی کرد به یعنی سبون منو با عبد کو سید جبینم عبد غلط چی کرد برابر با عبد کی چونه چتبردم سید کی به ذلیلی ذلیلی چتره به ده صلاتیا کم به ده صلاتیا له دوش تک خوین وینید یکمیان حزکات او کس استفادے بو یعنی ناخوشگان لی دور خاطر دا وی لے کا لکاک بزلیلی او داره الیکا یعنی الله فلان کس اوهام الیکا بزلیلی او داره الیکا اما پنج نو علی زلیلی. جام پنج نو علی اگر عبد بو خویت علایی جا بجاید و کوپی ویست. آو او کاته برایت خویت علایی خوشه و خویت علایی خوشه. اگر چیی شکانیشی کن به اگر چی عمل صالح کانیشی کن به فأي تعلى عملك كمي او أخطاء ز أخطاء زور بس انسان وابو إنسان فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية. طبعا لا ضلي أمي بير لجنحها كيتوا. أجرت أمزلي لي أنا وتيابو لبعتي بير لجنحها بون نملا تو خرافه لا گل کیسے کردو مثلا دوايلي كهليت خوجب هلو كاتيا كه دوايلي كهليت خوجب هول يخرافه تريب برابر كي يان بهموشتي حزق رازي بك كي كهسه كهسه گلوستي خرافه بولا لا غلطه مثلا او كهسه كات كه بيت بيشو بون تو ساري كه بيزه ولا شخصه كي چون نچي تبردمي كه سگار كه بس بی رکت رویش چیکن لب شلی بکیف شهر رو مثلاً ناوهاتون راستم صد دو بساتش بزلیلی هوا که وقت لوح حالته که انسان زلیلیه کی تو جبه بیر لخرابی ترناکه تو آن بالکو بیر لواکتو برای برکین راضی بکه انسان آوا زلیل بو لبعتی خطراتی گناهها خطراتی چاک بد لیات کزیات العبادت وإيرادات التقرب إليه التقرب إليه مرضاتي مكان إيرادات معاصي ومساخي رازبوني إخوة لبر دماء لبر شاوة نك خوي تعالى لخوي زويرك وحركات اللسان والجوارح بالطاعد مكان حركات يابيل معاصي جمجالج أندامكاني لاشد بطاعد ببره والنقب معاصي كوتأم خوش كندو زليليا أتباع بردمي دمي درجاي خوش تعالى ان تر <أمفرق> جايبه همك سجناك له تو ها الا او خلك تدل دوا او كباس يكين خذ لجل خويت الشيء لو كانتيك خلق <أمفرق> خوتوا الخلو به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه لقال خوابة لو كاتي الشوب يجنيه جباني بس ساعات يا بس ساعات بدو بس ساعات كيف يوتر السحر كيف خندروه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه لبردسي خوي تعالى يا خود ثم ختم ذلك بالاستفارة والتواء دواي أو إشاني كرد لنيجي لقرآن خندروه لشو للقران فدن لتوبوه ليس دس كبه استغفار كدن با دعاوى الخوشب لو كاتيء الا وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز او كاتيك اخويا تعال جايزه كان يخذ تقسيمها بس عبد كان يعني استبلينك ياك سعد دوي شو هاستن دفتر دولاته توزعك ليه ركزنا اخوي هاستن رزا من دي اخوار مغفرتي اخواني خووت ایمانه که کم خوشش است یا که کم نه مخو خواد که خوشتره. اگر یقینی بس کمه. ایمانی که با قوت بس کمه. خویش ایو همون تن ایمان تن باهی. همونن. بلامگیشتو تعریض دی بیکسر راپری تو بله و من آمده. آو هر کس تماشا کوی که آویه الحمدلله آوی نی باهی بی. اما محبتی خواد رایشی شد و تو لکاتی. طبعا اگه درن مسئله هات نخواهیم آن باسکت. اگر باسی صفاتی است و امت من ناب بشود. به این باصفاتی مخلوق کان. بلای آیا باید مناسب است؟ وقت هندی کلام لیرا باسکر او کاتینی بد رجی باسکن وقتا که گرمه. الان یک لواحه نشخ الاسلام ابن تیمیه رحمتی خواین. به او علمانی سلفی امت کوا اتهام کراین بوی مجسمان بد آخو است. زور ملایانی منطقی خوامانی کردستانی خوامان. ابن تیمیه آن مجسمه و مشبیه او نه زن بد آخو زور یعنی علی خوای تجسم کرده خوای کدوم با بشر؟ چکار علی خوایت خواره؟ علی منابی بلند خوایت است. امام براین بونیا. برایم پرساله کجا حتی خواره و نیا. یعنی رحمتی خوادیت خوا. نک خوا خوی. ای خوا خویت آیات که با حدیث که با خویواله. ینزل ربونا خوادیت. باز نابی تو بیشوبه اینی بهات خواره وی بشر اگر شون یکو بشه. اما خود. اما تجسم، اما بد تجسم تم ما تمثيل نخل نزل بس خوي تعالى وايت غمر الله عليه وسلم على ادي اخوار لبش يا عليه لا بين تو كيف على وكيف على تو مشغولي أو بابته أو جورتين بعداشي خوا ورقي سير يا معي تك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بس يا عبد الصلاح كاني خوي كافرني تتجافى جنوب جنوب يعني تنيش تكاني لا جج خوف بزب يتوه دالش بجج خوف بزب نوا نرجع قرآن خرين يدعون ربهم خوفا وطمعا لا إخوان اخوان عبادتي بودك بتلسوا ليه دا ترسن طمعي شان به رحمتكاي به بهجتكاي ببنينكاي بينين وبهجتكن دعوا بينيني خوف وبهجتكن بناشكرين وبهجتك وبهجتك وبهجتك بخواله عذابكاي اطرينا بربيان اتاكتي الجبال خوف وطمع مما ومما رزقناهم ينفقون هالشيء شش لو يك aim بيمانناون اللي توانا أنا هبي أبخشن داس ناقر جا تعالى بزانة فلا تعلم نفس ال... نفس ما أخ في لهم من قرط يعيش هيش كاس نازعني أمان أخوات شش تشي بودا ناون لو يتصابي خوش بيبينه هيش كاس جاي زي واي بداناون. واي جزاء بما كانوا يعملون لقد اجت اوكذوا باشاني كان جميعا جاوه رمضانيه بلاكم رمضان الحمد لله استشوا كل زربما نخوين حالي حال الشوكه شواني زستانك تمشاك على الششي الساعه الششي و حتى تجي تششي بعد 12 ساعه تشهو ألو كاتي أشوار ساعاتي شو على دو ساعاتي بخوادن، ساعاتي شو بخوادابي، خد إيمانك ده مازكره، إن المتقين في جنات وعيون، أوانيت أخو كار رسن بخسيكن، كان ياي آخذين ما أتاهم ربهم، أو بعد بخش، بيان خوشة على رازن إنهم كانوا قبل ذلك محسن بس هيش أول الدنيا محسن كاربون كنت كانوا قليلا من الليل ما يجعون لشوا الزور بكم يدا خوته وبالأسحار لا هيش باني باني بس وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اهل بيش الله وعباد الرحمن كان الرحمن وصف الدكاب عبدي شيخ خيك لنا وكان الرحمن يعني زور وقري كتب طلع عبدي اخوا بزيم هربانا تو عبدي هل روا دول تخوشبي بالرحمه بزيم هرباني خوي شنو انا ايت تعالى او انا كاعد الا سر أقير جاهيلكار قصي خراب يا لجوابك إن بسلامتي لجناح ولا ليدان ولو بعبيتاني عن درجن بوأوي خوين ببارزين لدستي أو مجرم أنا عشان إيش؟ أقير بيتوا شوهات بس جدو بركوع بس جودي بنسر شو نيجي كده؟ آية كشترهنها فرما أما هو قانة آناء الليل ساجدة وقائمة آية كافرجل أول عذابنا كأجل عبادة إخوانيا كسيك ذابنا كخاون بالرواية طاعت لشوك شو طاعتي إخوآك الله شو كلا بشكاني شو بسجدة لسجدة لببيوة النجاك يحذر الآخرة لا ترسي آخرد خوي بارز دا ببارز ربي رجال رحمة خويت على يا شو أجري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بل أما أزانية وإم عبادتها كأو الأخوات السو شون يجيبوها كا وكاسعوا يا كوا تجري خوارضهم خاطوا أجريل عبادته وخوات رستي ودعوة خوشبون خر وقر... خراء قرآنية كافرون غدارا همدو أنا تعالى إنما يتذكر أولو الألبة بلام براستي فرمي ور عقل بينه خير وقي جا هموجاري من ما ام ايته زور ضرب غلط بكارهين به طيبتي او فقره او ناخذ النول الكتابه كان قال خوي زمان الزو لبدايه الكتابه استنى استا وانا شنو ماو زمان يجي صدام سنه, سنة. سنة. اتون ام ايته ان لبدايه الكتابه كان وانا كما مصان زين هل يستوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني يعلمون لا يعلمون يعني كتاب هي مكتب جبره هندس وفيزياء تشميا وبابات انا كك وبس هناك يعلمون لا يعلمون يعلمون الآخر والذين لا يعلمون الآخر وباس يواكا باس شونيشكا باس عبادة وقريانو بارانواكا أو يا أم عزانية لا خوشوي استيقوا ولا ترسيخوا أم قراريا أو أنجامي دا لا شوا وق ووياك أنجامي من دا أصلا أم معنايا أن هر فريا ولا كتير مكان هربو خلتي بس يعني كسر كي بتقوى وبإيمان فرد راه بس كسر أجر مهندس بيه دكتور بيه باكا فريش بلا لا يخلق زور بزور حتى العيما مخطوبة كان وصفي كان ها شاعر ماشي جوره النبي نسبه وصفي أوروبا شو أنا كان أوروبا واو با أوروبا هم يزرعوا با هرم ويان خاوني جوره ترين مملكة دبل كأخذت يا مرقاتيس فادها بعده ش هم يجانا نأخوشي به که توسعه نشود تا بهشت و خواب بینی. حتی حتی لو نعمت آوی بعدی دنیا خوشی بی. خم نالام دنیا نخوشی بی. بس چه او نخوشی بس سری مهنا و. باعثش اگانی خم آنونیه. پاما لی دنیا شو آخرتیش ما بر رو. آناعلی بخوای تا. باقی در سکوت الله و خمدمی شد و لاالله استفاد.